وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرٌ مِّن دَلبِهِم إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ كَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ أُكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ رُؤْمِ نِمَاذَا خَلَقُومِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَا بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السبب السماوات والأرض أن تزول إِنَّهُ كَانَ حَنِيمًا ضَفُورًا وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادُهُمْ إِلَّا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السُّنَّةَ أَوْ عَلِيِّينَ أَلَا أَنْتَ تَجِدُ السُّنَّةَ لَهِ تَبدِيلًا وَلَن تَأْجِيدًا لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلًا <تصفيق> أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة